لتنذر قوما ما أ ن ذ ر آ ب ا ؤ ه م فهم غافلون و القون يؤمنون ن إنا جعلنا في أعناقهم فهي إلى الأبقان لقد على لا أغلالا إلى حق ق ح أكثرهم فهم فهي فهم م م في وجعلنا من بين أ ي د ي ه م سدا ومن خلفهم سدا ف أ غ ش ي ن ا ه م فهم لا يبصرون وسواء عليهم أ أ ن ذ ر ت ه م أ م لم تنذجهم لا يؤمنون إ ن م ا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره م م غ ف ر ة و أ ج ر كريم إ ن ا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا و آ ث ا ر ه م وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه في إ م ا م مبين واضرب لهم مثلا أ ص ح ا ب ا ل ق ر ي ة إ ذ جاءها المرسلون أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, فقالوا فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما أ ن ت م إ ل ا بشر مثلنا وما أ ن ز ل الرحمن من شيء إن أنتم إلا أنتم تكذبون قالوا ربنا يعلم إ ن ا إ ل ي ك م لمرسلون وما علينا إ ل ا البلاغ ا ل أ ب ي ن قالوا إ ن ا تطيرنا بكم ل إ ن لم تنته و ا لنرجمنكم وليمسنكم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 يردني موسوعه النابلسي ا للعلوم مبين ا ل ا س ل ا س م ع و ه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 كانت إلا ص ي ح موسوعه ا ح ا ل ن ا ب ل س ع ل ى ا ل ع ب ا د م الاسلاميه يأتيهم من و ك ل قبلهم ك ن ا م إليهم لا ر و ن و ع ه النابلسي للعلوم م ي أحييناها ن الاسلاميه ن ه وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشقون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أ م اذن ومما لا يعلمون وآية لا ل ه م ا ل ل ل نسلخ ي ن م ه ن ه ا ر فإذا ه م م ظ ل م و ن والشمس ت ج ر ي لمستقر ل ه ا ذلك ت ق د ي ر ا ل ع ز ي ز العليم و ا ل ق م ر ق د ر ن ا ه منازل ح ت ى ع ا د ك ا ل ع ر ج و ن ا ل ق د ي م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 شأن غ ر ق ه م فلا صريق لهم صريق و ل ا هم ي ق ذ و ن ع ه النابلسي ن أيديكم وما للعلوم الاسلاميه من آ م ن آيات ربهم إلا ربهم ك ا ن و ا ع ن ه ا م ع ر ض ي ن وإذا ق ي ل ل ه م أ ن ف ق و ا م م ا رزقكم ا ل ل ه ق ا ل ل ا ذ ي ن كفروا قال الذين للذين كفرون آ موسوعه ن ا أنطعم ا ء ا ل ل ه أطعمه ن إن أنتم إ ل ا ف ي ض ل ا ل مبين ي و ق و ل و ن م ت ى ه ذ ا ا ل و ع د إن كنتم ص ا د ق ي ن م ا ي ه إلا صيحة واحدة صيحة ت أ خ ذ ه م و ه م ي خ ص م و ن ف ل ا ي ي س ت ط ع و ن توصية و ل ا إ ل ى أهلهم ي ر ج ع و ونفخ ن في ا ل ص و ر فإذا ه م من ا ل أ ج د ا إ ل ى ر ب ه م ي س ل و ن قالوا يا ويلنا من بعثنا من م ر ق د ن ا هذا ما وعد الرحمن وصدق ا ل م ر س ل و ن إ ن كانت إ ل ا ص ي ح ة واحده ف إ ذ ا هم جميع لدينا محضرون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 وأن موسوعه ن ذ النابلسي ت ق م و للعلوم ق د أ ج ب الاسلاميه ك و ن جهنم ل اسماء ت و ع د الله و الحسنى ا ي و م م ب ت ت م ك ف ر و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 و شركه الهدى ش ر ت ه ا ع و ا م ض ي ولا ي ر ج ع ع و ومن ن م ر ه ن ن ك ي ه في ا ل ل أفلا خ ق ت مضمون و م ا ع ل م ن ا ه ا ل ش ع ر وما ي ن إنه وقرآن ب غ ي له إلا ذكر وقرآن ي ن ذ ر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا أ ن ا خلقنا لهم مما عملت أ ي د ي ن ا أ ن ع ا م ا فهم لها مالكون و وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ن فمنها لهم ل ك ي أ ولهم ف ي ه ا م ن ا ف ع و م ش ا ر ب أ ف ل ا ي ش ك ر و واتخذوا من دون ن من ا ل ل ه آلهة ل ع ل ه م ينصرون ل ا ي س ت ط ي ع و ن ن ص ر ه م و ه م ل ه م جند محضرون ف ل ا ي ح ز ن قولهم إن لا ن ع موسوعه ما النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ي ي ا ا ل ذ ي ن